خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحج يقول السائل ما هي مواقيت الحج الزمانية والمكانية هو مواقيت الحج مواقيت زمانية ومكانية المواقيت الزمانية قد بيانها الله تعالى في كتابه حين قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وهذه المواقيت الزمنية أشهر ثلاثة شوال ذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحج على خلاف المنى الفقهاء تمام ذي الحجة هو من مواقع الحج أمله وأيضاً في خلاف في اليوم العشر بين الشفعية وبين وبين الأحنف في هذا الباب فهي شوال ذو القاعدة وعشرة عشرة أيام من من ذي الحج هذه مواقف زمنية إيش معناها المواقف الزمنية يعني يستطيع أن يحرم بالحج في هذه الموق قبل ذلك لا يقع حج هذا المعنى بأنها مواقف زمنية ما فائدتها فائدتها أنه يستطيع أن يحرم بالحج في أي يوم من هذه الأشهر من ذي القعدة من شوال من عشر أيام من ذي الحج الموقيت المكانية هذه الموقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مصر والشام الجحفة وهي رابخ لأهل المدينة ذيب حليفة أبيار علي لأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل وذات عرق هذه وقتها عمر الخطاب واختلف العلماء هل وقتها النبي أم كان اجتهادا؟ من عمر المخطب صحيح أن المواقيت هذه توقفي هذه موقت لذلك أعجب الأقوال أن عمر اجتهد في الموازاة موازاة المواقيت أتبدت عرق فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم هو كان ملهما في هذه المواقيت ما فائدة الموقيت كما قلنا فائدة الموقيت الزمنية يحرم في أي يوم المواقيت المكانية لا يعد ميقاتا إلا وقد أحرم لأن النبي قالها تصريحا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمره ده منطوق المعنى انه لو لم يريد الحج والعمره ومر كالذي يأتي زيارة يجلس في مكة مثلا يمر على الميقات ويجلس يريد يجلس ما أراد الحج والعمره لا ما يحرم على الراجح الصحيح هو راح ذهب زيارة لابنته لأخته فإذا النبي من أراد الحج والعمرة يعني إن كان مريدا للحج والعمرة لا يمر على الميقات إلا وقد احرم بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة قارنا فهذا الذي عليه قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة